لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يذلكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعة يقولون لا إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخلة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم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 فحشر فنادى فقال أنا ربكم لا لا فأخذه الله نكال الآخرة ونولا إن في ذلك لعذلة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا متاعا لَكُمْ بَتَاءً عَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الْقَارُونَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَنَكَّرُ لِلْإِنْسَانِ مَا سَعَى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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعنى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع النكرى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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة, بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبي يسره ثم أماته فأقبره كلا ثم أماته فأقبَرَه ثم إذا جاءن شرَه كلا لمَّا يَقُوِّمَ أَمَرَه فَالْيَانُ ضُرِّ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّ صَبَابَنَ الْمَاءَ صَبَّ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فحدائ قلبه وفاكهته وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هو الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كُويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجيرة وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سدّرت وإذا النهوز زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصهوف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزني أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماوات فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت القبور باعثت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعد لك في أي صورة ما جاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما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 الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن فيهم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرارا في نعيم على رأيك ينظرون. تعرف في وجوهه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنير عين يشرب بها المقربون.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 عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لراك ينظرون، هل ذُويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ اسم الله الرحمن الرحيم.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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهر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 محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الْيَوْمَ يُبْرَأُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا ذَاتِ صُلْبٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَةَ بُلْسَرَاءِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا ناصر والسماء إذا ترجع والرض إذا الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ريدا